في ماده العقيده في شرح كتاب اصول الايمان لفضيله الشيخ العلامه محمد بن صالح بن عسيمين رحمه الله تعالى وهو المجلس الاخير في الدوره في هذا الشهر ان شاء الله تعالى افتح معي كتابك صفحه 22 لمعه الكتاب يفتح الكتاب قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع الايمان باسماءه وصفاته فهذا هو الركن الرابع من اركان الايمان بالله عز وجل وذكرنا قبل ذلك ان هناك اركان ايمان وهناك اركان ايمان بالله عز وجل وعلمنا ان اركان الايمان سته وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره اما اركان الايمان بالله عز وجل فهي اربعه الايمان بوجود الله والايمان بربوبيته والايمان باسماء بؤلوهيته والايمان باسماءه وصفاته وتكلمنا في المجلس الماضي عن الاركان الثلاثه الاولى في الايمان بالله وهي الايمان بوجود الله والايمان بالوهيته والايمان بربوبيته واليوم هو الركن الرابع من اركان الايمان بالله قال رحمه الله الرابع الايمان باسماءه وصفاته اي اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه او سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الاسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى كلامه رحمه الله هذا الركن من أركان الإيمان هو الركن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة من المسلمين من أهل السنة وغيرهم من الفرق الأخرى فهذا الركن كثر فيه النزاع بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق ففرق أثبتوا صفات الله عز وجل وأسماءه وفرق عطلوا الأسماء والصفات بالكلية وفرق أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات وفرق أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات وفرق اثبت اسماء وصفات وعطل بقيه الصفات وسنعلم المذهب الحق الذي هو مذهب اهل السنه والجماعه قال هذا هو التعريف تعريف الايمان باسماءه وصفاته عرفنا قبل ذلك ان تعريف توحيد الربوبيه هو افراد الله عز وجل بافعاله توحيد الالوهيه افراد الله عز وجل بالعباده أما توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه فهل نحن أعلم أم الله عز وجل قال قل أأنتم أعلموا أم الله فما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه نثبته كما أثبته ربنا عز وجل قال أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلم الخلق بالله عز وجل وقفت هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنثبت لله عز وجل ما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة لله عز وجل من الأثماء والصفات على الوجه اللائق به عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذه أربعة محاذير تدخل في محاذير يدرجها اهل السنه في هذا الركن هم يؤمنون باسماء الله عز وجل وصفاته ولكنهم لا يحرفونها ولا يمثلونها ولا يعطلونها ولا يكيفونها فما معنى هذه المصطلحات الاربعه قال من غير تحريف التحريف في اللغه هو التغيير اما شرعا في هذا الباب هو تغيير اللفظ او المعنى تغيير اسماء او صفات الله عز وجل سواء لفظا او معنى ما معنى هذا الكلام يعني مثلا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين لو قراها انسان فقال الحمد او الحمدي هذا حرف هذا اللفظ لانه غير التشكيله التي قرات بها قال الحمد او الحمدي هذا حرف اللفظ اما التحريف في المعنى فمثلا ما وقع فيه الفرق الضالة في أسماء الله عز وجل أو صفات الله مثلا قال ربنا جل وعلا يد الله فوق أيديهم هو يفقي اليد لفظا كما هي ولكن يقول اليد هنا بمعنى القوة أو بمعنى النعمة إلى غير ذلك من هذه الأشياء فهذا حرف المعنى ولكنه لم يحرف اللفظ مثل ما قال بعض أهل البدع لما أراد أن يحرف يعطل صفه الكلام لله عز وجل يقول الله عز وجل لا يتكلم وربنا جل وعلا من صفاته انه يتكلم قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فاراد هذا المحرف ان يحرف كلام الله عز وجل ويقراها وكلم الله موسى تكليما يعني الله عز وجل يكون هنا موسى هو الذي كلمه فقال له بعض أئمة أهل السنة وما تفعل بي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه طب هناك حرفتها طب ماذا تصنع بهذه لا يستطيع إليها سبيلا فالتحرف تغيير اللفظ أو تغيير المعنى أما التعطيل فهو إنكار ما اثبته الله عز وجل لنفسه من الاسماء والصفات وقد يكون كليا يعني ايه كليا يعني ينكر الاسماء والصفات بالكليه لا يثبت اسما ولا صفه او جزئيا يعني ايه جزئيا يعني يثبت الاسماء مثلا وينكر الصفات او يثبت اسماء وبعض الصفات وينكر صفات اخرى سواء بتحريف او جحود يعني ايه يعني يحرف الصفه كما ذكرنا في التحريف او لا يحرفها ولكن يجحد مدلولها يعني ايه يعني مثلا الله عز وجل له صفه اليد يجحد مدلولها يثبت اليد كلفظ ولكن يجحد مدلولها فيقول مثلا هي القوه او النعمه فهذا عطل الله عز وجل عن هذه الصفه التي وصف الله عز وجل بها نفسه قال ولا تكييف فما هو التكييف التكييف هو ذكر كيفية للصف يعني مثلا تقول مثلا قلم رصاص لون أحمر له مثلا سنون مثلا تسعة من عشر إلى آخر هذه هذه كيفيات لهذا القلم ذكرت هذا القلم لما أتلك مثلا كيف أتيت إلى المسجد تقول أتيت راكبا أو ماشيا هذه كيفية لمجيئك هذا تكييف اما التمثيل فهو ذكر كيفيه للصفه ولكن تقرن هذه الصفه بمماثل يعني ايه مثلا قلمي مثلا لونه احمر الى اخره مثل قلمي زيد او قلم عمرو يبقى مثلت قلمي بقلم انسان فالممثل مثلا يقول يد الله عز وجل كيد الانسان تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا ولكن المكيف يتخيل لصفه اليد مثلا صفه في عقله ليست على صفات المخلوقين هذا الفرق بين المكيف وبين الممثل فاذا اهل السنه والجماعه يثبتون اسماء الله عز وجل وصفاته على الوجه اللائق به عز وجل من غير هذه المحاذير الاربعه لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون صفات الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات يوم القيامه لما انت تثبت لله عز وجل يدا وسمعا وبصرا وساقا وعينان الى اخر هذه الصفات الثابته لربنا جل وعلا على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف سيأتي مثلا ربنا جل وعلا ويسألك لماذا يا فلان أثبتت لي يدا ورجلا قل يا ربي أخبرتنا في كتابك أن لك يد وأخبرنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذا المعطل أو الممثل لما يسأله ربنا جل وعلا ماذا ستكون حجته بين يدي الله قال رحمه الله صفحة 22 ولله الأسماء الحسنى أي أي بالغه في الحسن اعلى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون فاسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته كلها علا كما سياتي معنا في القواعد بعد ذلك اي كل اسم من اسماء الله عز وجل يجب ان يتضمن اعلى الحسن وغايته ولذلك الدهر ليس من اسماء الله عز وجل لانه لا يتضمن معنى حسنا لا يشتق منه صفه حسنه ولكن الرحمن مثلا من اسماءه الحسنى لانه يؤخذ منه صفه الرحمه قال وذر الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون فنهانا الله عز وجل عن ان نلحد في اسماءه والالحد في اسماء الله عز وجل هو الميل فيها عما يجب ان تميل في اسماء الله عز وجل وتنحرف عما امرك الله عز وجل به مثال ذلك ان تنكر اسما من اسماء الله عز وجل او ان تثبت لله عز وجل اسما لم يثبته لنفسه انسان مثلا هو اراد الخير ولكنه اخطا طريق الخير انسان مثلا يسمى الله عز وجل ان الله عز وجل مهندس هذا الكون او انه فنان مثلا هذا قد اخطا و الهد في اسماء الله عز وجل لانه وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه كيف بالمخلوق لو انسان منا تميته بغير اسمه هو يغضب منك انسان لو اسمه مثلا كذا لو طلعت له اسم لا يليق بحقه هذا الانسان يغضب منك لانك سميته بما لم يتسمى به فكيف بربك عز وجل فهذا من الالحاد في اسماء الله عز وجل والميل فيها عما يجب قال الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له المثل الاعلى اي له الصفه العليا وصفاته العليا في السماوات والارض فالمثل هنا بمعنى الصفه قال عز وجل مثل الجنه التي وعد المتقون اي صفه الجنه المثل الاعلى اي له الوصف الاعلى والكمال المطلق من كل وجه فله عز وجل كل صفه كمال وكل كمال في الوجود فالله عز وجل احق به من غير ان يستلزم ذلك نقص بالله عز وجل قال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله عز وجل لكمال صفاته و لكمال ذاته وكمال اسمائه وكماله في كل شيء ليس كمثله شيء وشيء هنا نكره في سياق النفي تفيد العموم اي ليس مثل الله عز وجل شيء في صفاته مهما بلغ اي مخلوق منا لا ليس مثل الله عز وجل في صفاته وهو السميع البصير قال رحمه الله تعالى وقد ضل في هذا الامر اي في باب الاسماء والصفات طائفتان احدهما المعطلة قلنا ان التعطيل هو انكار ما اثبته الله عز وجل لنفسه من الاسماء والصفات سواء كان هذا الانكار كليا او جزئيا او كان بتحريف او جحود فهؤلاء فعلوا ذلك الذين انكروا الاسماء والصفات او بعضها زاعمين ان اثباتها لله يستلزم التشبيه اي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه يبقى هم لما عطلوا اسماء الله عز وجل او صفات الله عز وجل ام ارادوا ان يفعلوا الخير ولكنهم اخطؤوا طريقه هذا الخير ليه ولنو ان اثبات هذه الاسماء او اثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التشبيه اي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين ودعمهم هذا باطل قال الشيخ رحمه الله تعالى ردا عليهم الوجه الاول انه يستلزم لوازم باطله يعني ايه ان هم زعموا ان اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل يستلزم انه يستلزم منه ان يماثل الله المخلوقين في صفاته عز وجل وزعمهم هذا باطل لماذا لان الذي اثبت اثبت لنفسه الاسماء والصفات هو الله عز وجل والذي قال ليس كمثله شيء هو الله عز وجل فزعمهم ان اثبات الاسماء والصفات يستلزم تشبيه الله عز وجل هذا يلزم منه التناقض في كلام الله عز وجل يعني معنى كلامهم ان هناك تناقض في كلام الله عز وجل لان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء فقال الشيخ انه يستلزم لوازم باطله كالتناقض في كلام الله سبحانه وذلك ان الله تعالى اثبت لنفسه الاسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشفيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا وهذا من المحال أن يكون كلام الله عز وجل يكذب بعضه بعضا أما الوجه الثاني قال صفحة الثلاثة عشرين أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة ان يكونا متماثلين يعني ايه معنى هذا الكلام يعني في شيئين لهم نفس الاسم ونفس ولكن لا يلزم منهما ان يكونا لهما نفس الصفه يعني ايه يعني مثلا انا لي يد وانت لك يد وفلان له يد والفيل له يد والجمل له يد والنمله لها يد كل هذه ايدي صح فيها اسم اليد له يد ولها يد وهذا يد ولكن هل يدي كيدك في الطول والعرض والقوه لا هل يدي كيد الفيل كيد الجمل كيد النمله لا كل هذه صح فيها اسم اليد ولكنها لم تتماثل في الصفه يعني ليست صفه واحده في القوه والشكل والحجم الى غير ذلك فاذا كان الاختلاف واقع بين ايدي المخلوق نفسه يعني المخلوق الواحد إنسان أنا يدي ويد زيد وعمر وفلان وفلان تختلف ويد المخلوق تختلف من مخلوق إلى آخر الإنسان تختلف يده عن الجمل تختلف عن الفيل تختلف عن النملة فما بالك, بالك بالتباين والاختلاف العظيم بين الخالق والمخلوق جل وعلا فقال الشيخ رحمه الله تعالى فأنت ترى الشخصين مخلوق يتفقان في أنك كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية يعني ليست قوة سمع هذا كقوة سمع هذا كقوة بصر هذا إلى آخره والكلام وترى الحيوانات لها أيدي وأرجل وأعين ولا يلزم من اتفاقها هذا يعني في المسميات أن تكون أجل ايديها وارجلها واعينها متماثله يعني اتفقت في الاسماء ولكنها اختلفت في المسميات والصفات بعد ذلك فاذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من اسماء او صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق ابين واعظم قال رحمه الله تعالى الطائفه الثانيه المشبهه هم الذين اثبتوا الاسماء والصفات هؤلاء اثبتوا الاسماء والصفات على النقيض من الفئه الاخرى المعطله انكروا الاسماء والصفات سواء كليا او جزئيا زاعمين ان اثباتها لله عز وجل يستلزم التشبيه اما المشبهه او الممثله اثبتوا الاسماء والصفات لله عز وجل ولكنهم زعموا ان هذه الاسماء والصفات مماثله للمخلوقين وحجتهم في ذلك انهم يقولون ان الله عز وجل يخاطبنا بما نعلم فهو قال يد الله فوق ايديهم فيلزم ان تكون يد الله عز وجل كيد المخلوقين مثلا وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا قال الشيخ رحمه الله تعالى المشبهه الذين اثبتوا الاسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين ان هذا مقتضى دلاله النصوص لان الله تعالى يخاطب العباده بما يفهمون ودعواهم هذا باطل لوجوه منها بدا الشيخ رحمه الله تعالى يرد عليهم فقال الاول ان مشابهه الله تعالى لخلقه امر يبطله العقل والشرع ولا يمكن ان يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنه امرا باطلا مشابهه الله عز وجل امر مشابهه الله عز وجل للمخلوقين امر يبطله العقل والشرع اما الشرع فقد نهانا الله عز وجل عن ان نمثله وان نشبهه بالمخلوقين قال جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي تعلمون انه لا ند له واخبرنا الله عز وجل انه ليس مثله شيء قال جل وعلا ليسك مثله شيء وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد يعني لا يكافئه ولا يماثله احد وقال تعالى هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له نظيرا وشبيها وندى والاستفهام هنا استنكار يفيد النفي والاستنكار يعني لا ند له ولا سميا له عز وجل فهنا الله عز وجل اخبرنا انه ليس كمثله شيء وانهانا ايضا ان نمثله بالمخلوقين ولذا قال نعيم بن حماد احد شيوخي البخاري من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر لماذا لان الذي شبه الله عز وجل بخلقه قد عصى الطلب يعني عصى امر الله عز وجل ان الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الامثال ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كذب بالخبر لانني اذا شبهت الله عز وجل بخلقه فقد كذبت بالايه التي قال عز وجل فيها ليس كمثله شيء فاذا التمثيل باطل بالشرع اما بالعقل نحن نعلم علما يقينيا ان الله عز وجل مباين ومختلف تماما عن الخلق بذاته فالله عز وجل قد وسع كرسي السماءات والارض والكرسي هو موضع القدمين والكرسي غير العرش قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في النسبه يعني بين السماوات والارض ما السماوات, والأراضين السبع, السماوات السبع والاراضين السبع سماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلى يعني انت امسكته بحلقه صغيره وقذفتها في صحراء هذا نسبة السماوات السبع والاراضين السبع الى العرش والنسبه بين الكرسي والعرش كان نسبه بين السماوات والارض والعرش يعني ك حلقه ايضا القيت في فلاء فالله عز وجل قد واسع كرسي والسماوات والارض وهو سبحانه وتعالى يمسك السماء والارض ان تزول ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه وهو عز وجل والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه فهذه صفات لله عز وجل في صفات لذاته قبض الله عز وجل الارض جميعا قبضته يوم القيامه فاذا كنا نختلف وبيننا اختلاف بين الله عز وجل في الذات فكذلك الصفات كذلك لنا سمع ولله عز وجل سمع على ما يليق به قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير قالت عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي واسع سمعه الاصوات اني لفي بعض الحجره واني لا يخفى علي بعض حديثها السيده عائشه رضي الله عنها كانت في الحجره التي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم والمراه التي تجادله وخفي عليها بعض حديثها وسمع الله عز وجل حديثها من فوق سبع سماوات فكيف يكون الخالق مشابها للمخلوق في صفاته عز وجل فدعهم باطل كما قلنا بالعقل وبالشرع الثاني قال الشيخ ان الله تعالى خاطب العباده بما يفهمون من حيث اصل المعنى اما الحقيقه والكنه الكنه والحقيقه بمعنى واحد الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته فاذا اثبت الله لنفسه انه سميع فان السمع معلوم من حيث اصل المعنى وهو ادراك الاصوات لكن حقيقه ذلك بالنسبه الى سمع الله تعالى غير معلومه تالله عز وجل قد خاطبنا بما نفهم تمام هذا من حيث اصل المعنى ولكن الكيفيه والكنه لا نحيط بها علما ولذا لما اتى رجل الى الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى احد الائمه الاربعه وقال وسأله عن الاستواء فقال فأطرق مالك برأسه حتى علىه العرق يعني سكت حتى علىه العرق فقال الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول في لغة العرب معناه معلوم العلو والارتفاع إلى غير ذلك في لغة العرب والكيف أي كيفية هذا الاستواء وحقيقته غير معقول وقال والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كيف غير معقول لماذا لان كيفيه اي شيء في الدنيا لا تدرك الا بعده اشياء تدرك بمشاهده هذا الشيء شاهدت مثلا هذا الكوب يبقى انت تعرف كيفيته او عندك مثل هذا الكوب في البيت يبقى اعرف كيفيته وايضا هذا الكوب عندي مثله يبقى كيفيه ايه يبقى شاهدته نفسه او شاهدت مثله او انسان صادق راى الشيء واخبرني وقال صفه هذا الكوب انا ليس عندي كوب مثل هذا ولا رايته ولكن انت رايته واخبرتني بصفاته يعني والله ده الصواني وشكله كذا وصفته كذا ومحيطه كذا وصفت لهذا الكوب وهذه الاشياء كلها غير موجوده في حق الله عز وجل الله عز وجل لم يره احد من المخلوقات تمام ولم يشاء ولم يشاهد ليس عز وجل ليس له مثل ولا نظير ولم يخبرنا احد بكيفيه صفات الله عز وجل فالكيفيه ممتنعه في حق الله عز وجل ان نعلمها الكيفيه موجوده ولكنها غير معلومه بالنسبه لنا يعني معنى قولنا من غير تكييف قد يتوهم البعض انه لا كيفيه لهذه الصفات ولكن لها كيفيه ولكنها مجهوله بالنسبه لنا نحن نؤمن باصل معناها ونعلم حقيقه معناها في لغه العرب ولكن كيفيتها مجهوله بالنسبه لنا وما قاله مالك رحمه الله تعالى هذا اصل عريض عند ائمه اهل السنه والجماعه في جميع الصفات يعني لو انسان اخبرك ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر كما يليق بجلال الله عز وجل فقل نعم ينزل ربنا عز وجل والاستواء معلوم يعني معلوم في لغه العرب ولكن الكيف مجهول نجهل كيفيه هذا النزول لان الله عز وجل لم يخبرنا عز وجل كيف ينزل فاذا قال لك الجهمي او المعطل الذي ينكر هذه الصفات ينزل ربك الى سماء الدنيا قل اخبرني ربي انه ينزل ولكن لم يخبرني عز وجل كيف ينزل فهذا اصل وقاعده في جميع صفات الله عز وجل قال رحمه الله تعالى في 24 لان حقيقه السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق ابين واعظم واذا اخبر الله تعالى عن نفسه انه استوى على عرشه فان الاستواء من حيث اصل المعنى معلوم لكن حقيقه الاستواء التي هو عليه غير معلومه يعني الكيفيه بالنسبه الى استواء الله عز وجل على عرشه لان حقيقه الاستواء تتباين في حق في حق المخلوق فليس الاستواء على كرسي مستقر كاستواء على رحل بعير صعب النفور فاذا تباينت في حق المخلوق اي اختلفت يعني انت تجلس على كرسي مثلا وسير ومريح جلوسك سهل هذا استواء فاذا استويت انت ومن معك على الفلك الى اخر هذه الايات يبقى استواؤك على هذا الكرسي اللي انا انا جالس عليه مثلا غير استواء اذا ركبت راحلا او بعيرا صعب نفور لا تستطيع ان تسيطر عليه هذا ليس هذا الاستواء ليس مثل هذا الاستواء فاذا كان هذا الاختلاف بين المخلوقات في استوائها فكيف في حق ربنا جل وعلا فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق ابين واعظم ومن اسباب انحراف الفرق الضاله في ابواب الاسماء والصفات منها اسباب ذكرتها لك في الصفحه الاولى من الورق الاعراض عن الكتاب والسنه وتحكيم العقل في مسائل الشرع يبقى هؤلاء لو وقفوا حيث وقف القوم كما قال بعضهم قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وعن بصر ثاقب كف يعني احمد وابو حنيفه ومالك والشافعي وسفيان وهؤلاء اثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ياتي واحد مثلا ويؤول ويحرف هذه الصفات فهذا الانسان اعمل عقله في النصوص واهمل نصوص الشرع وعقله هذا عقل مريض لا يصح له ان يحكمه في تلك النصوص يقول لا يحق ان نصف الله عز وجل بكذا ونصفه بكذا لا يجوز في حق الله كذا فحكم نفسه على نصوص شرع ربنا عز وجل ثانيا رد المحكم من القران والسنه واتباع المتشابه دأب أهل السنة والجماعة أنهم يردون المحكم إلى المتشابه قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وإنه والراسخون في العلم الراسخون في العلم يعلمون هذا التاويل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب فالذي قال لك ان له يد وانه ينزل هو الله عز وجل والذي قال لك انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الله عز وجل فنسبت ما اثبته ربنا جل وعلا لنفسه على الشروط التي ذكرنا سابقا ثالثا تاثير الفلسفات والعقائد الضاله الوافده هؤلاء ما وقعوا فيما وقعوا فيه الا لانه لما فتحت الفتوحات وترجمت الكتب الفلسفيه لارسطو وغيرهم هؤلاء اتبعوا هؤلاء الفلاسفه فوقعوا فيما وقع فيه هؤلاء لان من منهم من ينكر إلا ما يرى يعني أي شيء لازم يبى مجسد أمامه حتى يؤمن به ولكن إذا لم يره لا يؤمن به رابعا الهدم العقائدي المنظم من أعداء الإسلام فكل ما نحن فيه مخطط مخطط من اعداء الاسلام هم يعلمون انهم قد لا يستطيعون ان ينتصروا علينا بيوجسهم وعدتهم وعتادهم لذلك يدمرون امتنا ويهدمون حصوننا من داخلنا من ابناء جلدتنا الذين يتكلمون بالسنتنا هم الذين يهزمون في ديننا خامسا الا الحديث الضعيف والموضوع سبب في انحراف هؤلاء عن الفطره السليمه قال رحمه الله تعالى والايمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليله منها الاولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره اذا امنت بالله عز وجل ووحدت الله عز وجل في ربوبيته وعلمت انه هو الذي يملك وحده وهو الذي يخلق وهو الذي ينفع عز وجل هل ستلجا الى احد غير الله عز وجل في كشف الضرر عنك وتعتقد انه هو الذي يكشف كلا والله سيتحقق عندك الايمان بالله عز وجل ولا تعتمد على غير الله عز وجل ولا تخافوا الا من الله عز وجل ولا تتوكلوا الا على الله عز وجل الثانيه كمال محبه الله تعالى وتعظيمه بمقتضى اسمائه الحسنى وصفاته العلى اذا امنت باسماء الله عز وجل وتعلمتها وتعلمت صفات ربك عز وجل احببت الله عز وجل فكيف يحب الانسان شيئا لا يعرف عنه شيئا يعني ولله المثل الاعلى انت مثلا لك صديق زيد او عمرو كلما كثرت صفاته الحسنه يعاملك معامله حسنه يغض طرفه عن مساوئك يكرمك انسان كريم جواد حليم يصفح عنك ويتجاوز عن اخطائك في حقه الى اخر هذه الاشياء يتعلق حبك بهذا الانسان اللي هو صديقك فكيف بك اذا تعلمت صفات ربك عز وجل انه عفوا وانه كريم وانه قوي وانه شديد العقاب الى اخر ذلك الثالثه تحقيق عبادته لانك اذا وحدت الله عز وجل في اولويته لن تفرد غيره بالعباده تفرد الله عز وجل بالعباده فتفعل ما امر الله عز وجل به وتجتنب ما نهاه الله عز وجل وهناك ثمرات اخرى فمثلا وهذا في باب الاسماء والصفات فهم معاني اسماء الله عز وجل وصفاته طريق الى محبه الله عز وجل وتعظيمه ورجائه وخوفه كما ذكرت ثانيا ان في تدبر معاني الاسماء والصفات اكبر العون على تدبر كتاب الله عز وجل لماذا لان الاسماء والصفات تكثر جدا في كتاب الله عز وجل فاذا تدبرت وعلمت معاني الاسماء والصفات تدبرت وعلمت معاني اشياء كثيره في كتاب الله عز وجل الثالثه للتعبد باسماء الله وصفاته اثار طيبه في سلامه القلوب وسلامه الاخلاق والسلوك وتعطيلها يؤدي الى عكس هذا يعني ايه معنى هذا الكلام اذا امنت ان الله عز وجل يعلم كل شيء يعلم السر واخفى انه عز وجل اقرب الى احدنا من عنق راحلته انه عز وجل معك بعلمه في كل مكان انه قادر عليك هذا سيجعلك لا تتفوه بكلمه الا وانت تعلم ان الله عز وجل يراك فلا تقول الا ما يرضي الله عز وجل وتجتنب كل ما يغضب الله عز وجل اذا تحقق عندنا هذا الايمان فتصبح اخلاقنا حسنه وسلوكياتنا حسنه وايضا تتشبه بصفات الله عز وجل في الصفات التي يجوز لك ان تتشبه بها مثل الكرم والعف والحلم وتتجنب الصفات التي لا يجوز لك انت ان تتصف بها كالكبر مثلا كما قال الله عز وجل الكبرياء ازاري والعظمه رداءي لا تتصف بالكبرياء لانك تعلم ان هذه صفه لا يجوز لك ان تتصف بها لا تتصف بالخيلاء ولا تتصف بغير هذه الصفات وتتصف بما يحبه الله عز وجل ان تتصف به فالعلم باسماء الله وصفاته يزرع في قلب العبد الادب مع الله عز وجل اذا علمت ما يجب عليك في حق ربك عز وجل وما يجوز لله عز وجل وما يمتنع في حق الله عز وجل اصبحت مؤدبا مع ربك لا تقول مثلا ظلمني الله عز وجل كما يقول البعض هو ربنا مثلا ويتسخط على قدر الله عز وجل ويحسب ان الله يظلمه لو درس وعلم اسماء الله وصفاته وعلم ان الله عز وجل لا يظلم ربك احد ما قال هذا لن تقول ربنا مثلا عايز مني كذا ستتجنب هذه الالفاظ وتكون مؤدبا مع ربك عز وجل ولك في نبي الله ابراهيم اسوه حسنه فهو في الايات قال واذا مرضت فهو يشفين وقبلها في الايات قال الذي خلقني وهو يحيي الذي خلقني فهو ثم يحيين والذي خلقني الذي خلقني فهو يحيي ثم يميتني ثم لا ثم يميتني ثم يحيين والذي اطمئن ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الى اخر هذه الايات ولكن لما ذكر المرض اسنده الى نفسه فلا واذا مرضت فهو يشفين ولم يقل يمرضني ويشفين لان هذا من باب الادب مع الله عز وجل في معرفه الله عز وجل باسماءه وصفاته سبب في زياده الايمان واليقين وتحقيق التوحيد وتذوق طعم العبوديه لانك تعلم ان الله يراك فتفعل العبوديه وتؤمن يقينا ان الله عز وجل يراك تقرا كتاب الله عز وجل وتعلم ان القران هذا كلام الله وانه صفه من صفات عز وجل تتحدث وانت تقرا القران كأنك تناجي الله عز وجل وأنك تسمع كلام الله عز وجل هذا من ثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته في افتح الورق صفحة اثنين قواعد هامة في أسماء الله عز وجل وصفاته القاعدة الأولى لا مش موجود القاعده الاولى الايمان بجميع اسماء الله وصفاته الوارده في القران والسنه نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واصل دين المسلمين انهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله كل الرسل يعني مثلا سيدنا موسى اخبر عن ربنا جل وعلا قال علمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هذا وصف لله عز وجل ان الله عز وجل لا يضل ولا ينسى متضمن لكمال علمه وحفظه عز وجل فموسى صلى الله عليه واله وسلم وصف الله عز وجل بهذه الصفات وصفه ايضا بالعلوي قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وهذا يتضمن ان موسى صلى الله عليه وسلم اخبره ان الله عز وجل في السماء مستو على عرشه فيؤمنون وبما وصفته به رسله كلام شيخ الاسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل المحاذير التي ذكرناها بل يثبتون له تعالى ما اثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه لان الله عز وجل اثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه عز وجل الصفات فاثبت لنفسه عز وجل الحياه وكمال الحياه قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم ونفع عن نفسه عز وجل السنه والنوم قال لا تاخذه سنه ولا نوم نفع عز وجل عن نفسه الظلم قال ولا يظلم ربك احد وهذا النفي يتضمن كمال اثبات اثبات كمال الضد يعني ايه يعني انا مثلا اذا قلت لك اني لست كريم يعني لست كريم هذه تحتمل اشياء كثيره ممكن ابا مقتصد ممكن ابا حريص ابا كريم وجواد مثلا الى اخر هذه الاشياء اذا قلت لك عفوا لست بخيلا لست بخيلا تتضمن انني حريص مثلا او مدبر لاموري وتتضمن اني جواد جدا فنفي الصفات المنفيه عن الله عز وجل تتضمن اثبات كمال ضدها له عز وجل يعني اذا نفع عن نفسه صفه تتضمن هذا النفع كمال ضدها نفع عن نفسه النوم يتضمن كمال الحياه والقيوميه ويتبعون في ذلك اقوال رسله ويجتنبون ما خالف اقوال الرسل هذا هو الاصل الاول القاعده الثانيه اسماء الله وصفاته توقيفيه يعني توقفية يعني طريقها وطريق إثباتها هو السمع والخبر يعني ما أتى في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة لا مجال للعقل فيها لأنها من الأمور الغيبية فوصفه عز وجل بغير ما ورد في الكتاب والسنة محرم شرعا لأنه قول على الله بلا علم لأن الذي وصف الله عز وجل وصفه بما لم يصف به نفسه قد قال على الله عز وجل من غير علم وهذا حرام قال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن الحرام ان يصف الانسان ربه عز وجل بغير ما وصف به نفسه وبغير ما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم وقال الله عز وجل ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا القاعده الثالثه وجوب اجراء النصوص الوارده في الكتاب والسنه على ظاهرها وهذا عليه اجماع لسلف الامه انه يجب علينا اجراء هذه النصوص الوارده في الكتاب والسنه على ظاهرها لان هذا هو مقتضى هذه الالفاظ ولا نفرطها عن ظاهرها الا بدليل شرعي قال الشيخ ابن عثيمين ولان تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام ثم قال فمثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فان ظاهر الايه ان لله يدين حقيقيتين فيجب اثبات ذلك فاذا قال قائل المراد بهما القوه قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لانه قول على الله بلا علم لما انت قلت ان اليد بمعنى القوه او النعمه ما دليلك على ذلك هل اخبرك الله عز وجل او النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك لم يخبرك بذلك فهذا تحريف للكلم عما واضعه القاعده الرابعه اسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته عز وجل كلها عليا فليس فيهما نقص بوجه من الوجوه ماشي قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى وقال تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد فالايمان باسماء الله عز وجل وصفاته فالإيمان بأسمائ الله عز وجل وصفاته على ما ذكرنا يتلخص في ثلاث اسس يؤمن بها اهل السنه والجماعه الاساس الاول الاساس الاول الايمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم دا ولا بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله وعليه وسلم الأصل الثاني تنزيه الله عز وجل عن أن يماثل شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين يب نثبت الأسماع الصفات وننزه هذه الصفات عن أن يماثل شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين الأصل الثالث تتطبيه قطع الطمع تماما لا تفكر تقطع طمعك في ادراك كيفيه هذه الصفات ولا تفتح على نفسك هذا الباب لانه اصل وباب كل شرط انت بين جنبيك روحك هذه الروح التي بين جنبيك وهي مخلوقه انت لا تدري كنهها ولا حقيقتها وهي مخلوقه قال عز وجل يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اتيت من العلم الا قليلا هذه الروح التي بين جنبي لا ادري كونها ولا حقيقتها انسان يكون نائم واخر بجواره ميت وكلاهما نفس الشكل من الخارج وكلاه ولا تدري اين روحه في لحظه تخرج هذه الروح يصير الانسان جماد لا يتحرك ولا يسمع ولا يبصر واذا قبل ان تخرج هذه الروح يكون هذا الانسان انسان عادي سميع وبصير ومتكلم الى اخر هذه الاشياء فتقطع الطمع عن ادراكي كيفيه صفات الله عز وجل وبذلك تنجو باذن الله عز وجل في هذا الباب وانظر الى هؤلاء صنف مثلا انكروا شيء من صفه من صفات الله عز وجل لم ينكروا الصفه بالكليه انكروا علم الله ببعض افعالهم قال الله عز وجل ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هم ظنوا ان الله لا يعلم اي شيء ولكنهم ظنوا ان الله لا يعلم كل شيء مهما خفي ومهما عظم وربنا عز وجل قد احاط ووسع كل شيء علما وذلك ظنكم يعني ظنوا ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين هؤلاء ينفوا عن الله عز وجل بعض صفة من صفاته واخرون وصفوا ربنا عز وصفوا ربنا عز وجل بشيء لم يصف به نفسه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد اجئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطر منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد وهؤلاء وصفوا الله عز وجل ان له ولدا فوصفوا الله بما وصف بغير ما وصف به نفسه فكانت هذه عاقبتهم والاولون نفوا عن الله عز وجل بعض صفاته فكانت تلك عاقبتهم فاحذر ان تقع في هذا او في ذاك قال رحمه الله تعالى صفحه 25 الايمان بالملائكه وهذا هو الركن الثاني والاصل الثاني من اركان الايمان بالله عز وجل ومن جحد وانكر هذا الركن فهو كافر لماذا لانه مكذب لكلام الله عز وجل قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقد كذب النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذب اجماع المسلمين قال رحمه الله تعالى الملائكه عالم غيبي مخلوقون غيبي لانك لا تراهم قال تعالى: اشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ما يسالون والغيب هو كل ما ستر عنك شيء لا تراه هذا غيب عنك قال عالم غيبي مخلوقون وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على ذلك اجماع الملل كلها انهم مخلوقون عابدون لله تعالى فقد قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فهم عباد لله عز وجل وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء فهم عباد وإذا كان الإنسان عبدا فليس له من خصائص الربوبية يعني لا يملك ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل والألوهية شيء يعني لا تصرف لهم أي نوع من العبادات خلقهم الله تعالى من نور ودليل ذلك ودليل ذلك حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خُلقت الملائكه من نور والحديث اخرجه مسلم ومنحهم الانقياده التامه لامرهم والقوه على تنفيذه قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون وقال تعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يستحسرون لا يعني لا يعيون ولا يكلون ولا يملون من عبادته عز وجل وهم عدد كثير لا يحصيهم الا الله صفحه 25 وهم عدد كثير لا يحصيهم الا الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم يعني يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيه وإذا خرجوا لا يعودون إليه أبدا فانظر الى عددهم وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ان في هذا دليل على كثره اعدادهم وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اطط السماء والاطيط هو صوت الرحل اذا كان عليه حمل ثقيل الرحل الذي يوضع على الجمل وحق لها ان تئط فما فيها موضع اربع اصابع الا وفيه ملك ساجد لله عز وجل قال والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور قلنا أيضا أن البيت المعمور هو في السماء السابع قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بوجودهم وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك فقال إن المسلمين من أعظم الناس معرفة أمور بوجود الملائكه والجن كما دل على ذلك الكتاب والسنه واجماع الامه الثاني الايمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل مثلا ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم اجمالا فقد جاء في الكتاب والسنه ذكر عدد من الملائكه مثل جبريل وازرافيل وميكائيل ومالك وملك الموت وهاروت وماروت كل هؤلاء من الملائكه الثالث الايمان بمن علمنا من صفاتهم كصفه جبريل صلى الله عليه وسلم فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الافق فهذه صفة جبريل نؤمن بهذه الصفة وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى الى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين ارسله الله تعالى الى مريم فتمثل لها بشرا سويا وحين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في اصحابه هذا الكلام صفحة 26 وهو جالس في اصحابه فجلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي الى اخر حديث جبريل وقال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وكذلك الملائكه الذين ارسله الله عز وجل الى لوط صلى الله عليه واله وسلم والى ابراهيم كانوا ايضا على صوره رجال فمن الايمان بالملائكه ان نؤمن بصفاتهم التي وصفهم الله عز وجل بها وننفي عنهم ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله وسلم عنهم فمن صفاتهم ايضا انهم يتاذون مما يتاذى منه بنو ادم كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال من اكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم يبقى تأذون مما تأذى منه بنو ادم كونهم يموتون هذه صفة لهم وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على ذلك وقال الذي عليه اكثر الناس ان جميع الخلق يموتون حتى الملائكه والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على امكان ذلك وقدره الله عليه وانما خالف في ذلك طوائف من المتفلسفه اتباع ارسطو وامثالهم ممن زعم ان الملائكه عقول وارواح ثالثا انهم يستحيون كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه فهم يستحيون وأنهم أيضا يتفاضلون في المكانة والمنزلة فعن رفاعة بن رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم يعني ما منزلة أهل بدر عندكم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل المسلمين وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يتفاضلون يعتقدون ان الله عز وجل قد قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذه هي مكانتهم فقال وكذلك من شهد بدرا من الملائكه فهم يتفاضلون في المنزله وقال جبريل للنبي صلى الله عليه واله وسلم وما منا الا له مقام معلوم فهم يتفاضلون في منزلتهم وكذلك ننفي عنهم ما نفاه الله عز وجل عنهم هو والنبي صلى الله عليه واله وسلم مثل مثلا كونهم ليس بنات لله عز وجل فقد ادعى الطوائف من المشركين انهم بنات لله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال الله عز وجل افاض صفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناث انكم لا تقولون قولا عظيما ثانيا انهم ليسوا اناثا ولا ذكورا قال تعالى وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهد خلقهم يعني هل رايتم خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون طيب انت تقول هم ليس اناثا يلزم لله يكون ذكور اذا قلت ذلك يسالك الله عز وجل فهذا عالم غيبي لا يكلفك الله عز وجل بما لم يخبرك ولم يعلمك عز وجل هو اخبرك بصفات معينه تؤمن بها وتعتقد فيها ولا تتعب فكرك وعقلك في اشياء لا يكلفك الله عز وجل البحث عنها انهم لا ياكلون ولا يشربون قال الرازي اتفقوا على ان الملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا ينكحون فهذه من صفات الملائكه ويجب علينا ان نحذر يعني هذه الصفات التي وصفت بها الملائكه وقع فيها النظاره فمثلا اذا دخل انسان مننا كنيسه او راى كنيسه يجد عليها التصاوير التي على جدرانها ما هذه التصاوير تجد مثلا بنات واناث يعني جمالهن كبير ما هذه لنات ولها اجنحه يصورون ان هذه الملائكه وفي بعض الاحيان يصورون الملائكه على انها اطفال ولها اجنحه وهذا لم يقع فيه النصارى فحسب بل وقع فيه بعض الممثلين والمخرجين في الافلام والمسرحيات وافلام الكرتون تجدوها مليئه بذلك انهم يمثلون الملائكه انها بنات ومتبرجات وتلبس الى ما فوق الركبه ولها اجنحه هذه صفات الملائكه ويجسدون الملائكة أيضا في أطفال لها أجنحة وحدث هذا كما ذكرت لكم في أفلام ومسرحيات وأفلام كرتون فنحذر من هذه الأشياء قال الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور وقد سأل بعض السلف وقد سأل بعض السلف احد العلماء وقال له يعني هم يسبحون لا يفترون عن التسبيح فقال له يا بني هل يشغلك عن النفس شيء يعني انت النفس تنشغل عنه باكل او كلام او شرب لا يشغلك عن النفس شيء فالتسبيح والذكر وعباده الله عز وجل لهم بمثابه النفس لك قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقد يكون لبعضهم اعمال خاصه فجبريل هو الامين على وحي الله تعالى يرسله الله عز وجل به الى الانبياء والرسل قال تعالى نزل به الروح الامين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا الى اخر الايات ومثل ميكائيل الموكل بالقطر اي بالمطر والنبات اتى في الحديث حديث ابن عباس في مسند احمد ان اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم وسالوه اسئله وكان في هذه الاسئله انهم سالوه من صاحبك من الملائكه يعني من الذي ينزل عليك من الملائكه فلكل نبي ملك فقال لهم جبريل فقالوا لو كان الذي ياتيك فهذا جبريل هو الذي ياتي بالحرب لو كان الذي ياتيك هو ميكائيل الذي ينزل بالرحمه والنبات والقطر لكان يعني لا اتبعناك فانزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ومثل اسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعه وبعث الخلق هذه الاشياء كلها عليها ادله ولا نثبت لاحدهم وظيفه بغير دليل شرعي ولا نثبت لاحدهم اسما بغير دليل شرعي فإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور والصور هو القرن أو البوك ودليل ذلك الإجماع نقل الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فقال والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام قال ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وبعض الناس يطلق عليه اسم عزرائيل وهذا لم يصح سنده فلا نسميه بما لم يتسمى به في الادله الصحيحه ومثل الملائكه الموكلين بالاجنه في الارحام اذا تم للانسان اربعه اشهر في بطن امه بعث الله اليه ملكا وامره بكتاب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيان نفخ فيه الروح ويقال له اكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد الى اخر الحديث ومثل الملائكه قلت مثل مالك الموكل بالنار الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله رجلين اتياني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل والحديث في البخاري والآيه في كتاب الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكتون ولكن الحديث ادل على ان مالك قاضي النار قال الملائكه الموكلين بحفظ اعمال بني ادم وكتابتها لكل شخص ملكان احدهما عن اليمين والثاني عن الشمال فالله عز وجل قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال جل وعلا ام يحسبون ان لا نسمع سراهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى الملائقه وقال رحمه الله مثل الملائكه الموكلين بسؤال الميت اذا وضع في قبره ياتيه ملكان يسالانيه عن ربه ودينه ونبيه اللهم منكر ونكير ومثلا وهناك ملائكه لها وظائف اخرى مثل ملك الجبال الذي اتى للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقال لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشابين لفعل والملك الذي يسوق السحاب الى اخر هذه الوظائف من الملائكه قال رحمه الله تعالى والايمان بالملائكه يثمر ثمرات جليله منها الاولى العلم بعظمه الله تعالى وقوته وسلطانه فان عظمه المخلوق من عظمه الخالق اذا كان جبريل صلى الله عليه وسلم له 600 جناح كل جناح قد سد الافق وهذا مخلوق عظيم من مخلوقات ربنا جل وعلا فما بالك بعظمه ربنا جل وعلا ولله المثل الاعلى الثانيه شكر الله تعالى على عنايته ببني ادم حيث وكل من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم قال تعالى لهم عقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه شكر الله تعالى على عنايته ببني ادم حيث وكل من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم ومن يقوم ايضا بكتابه اعمالهم وغير ذلك من مصالحهم وهذا من تمام العبده كل شيء معلوم ومكتوب عند الله عز وجل ولكنه لما جعل لك ملائكه تكتب اعمالك ويؤتى بك يوم القيامه تقرا هذه الاشياء وكل انسان الزامناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبه فهذا من تمام عبد الله عز وجل الثالثه محبه الملائكه على ما قاموا به من عباده الله تعالى تحب الملائكه لانهم يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون عن ذلك قال رحمه الله وقد انكر قوم من الذائقين هنا انتهت الثمرات هذه مساله اخرى وقلنا ان الشيخ رحمه الله تعالى الكتاب في اصله مختصر للمبتدئين ولكنه ياتي في بعض المسائل ويرد على بعض الفرق كما رد في على المعطلة والمشبهة في الاسماء والصفات وهنا يرد على فرق اخرى حتى يضعف ويضحد شبههم وكلامهم قال وقد انكر قوم من الزاغين كونه الملائكه اجساما وقالوا انهم عباره عن قوى الخير الكامنه في المخلوقات قالوا ان الملائكه ارواح وقوى خير كامنه في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم واجماع المسلمين فقد قال الله عز وجل في كتابه الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع طب ايه وجه الدلاله هنا ان هم اجساد لهم اجنحه يبقى اجساد ليسوا ارواح قال تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوهاهم ادبارهم يعني يضربون فهم اجساد وليسوا ارواح قال تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم لهم ايد يسطونها فهم اجساد قال تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهذه الايه يفسرها حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فكما في حديث ابي هريره قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعان لقوله كالسلسله على صفوان صفوان حجر املس اذا ضربت على به بسلسله عليه يحدث صوتا عظيما فاذا فزع عن قلوبهم يعني جاوز الفزع قلوبهم يعني في هذه الحاله يكونوا خائفين جدا فاذا فزع عن قلوبهم يعني جاوز الفزع قلوبهم اطمئنوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فوجه الدلاله في الايه ان لهم قلوب وكونهم لهم قلوب فليس ارواحا كما يقول هؤلاء هؤلاء الزائغين وقال في اهل الجنه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يبقى هنا يدخلون على اهل الجنه ويتكلمون يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فليس ارواح وفي الحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلانا نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض اذا فهم يحبون فهم اجساد وليسوا ارواح وايضا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكه يكتبون الاول فالاول فاذا جلت الامام طابوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر فهم يكتبون ويجلسون ويطون الصحف ويستمعون الذكرى فهذه كلها ادله على ان الملائكه اجساد وليس ارواح ولا قوى كامنه كما يريده الزائغون من اهل البدع ونكون بذلك قد انتهينا من هذا المجلس وان شاء الله عز وجل الامتحان سياتي سهل جدا يعني يعني الباء إن شاء الله تدخلوا الامتحان وإن شاء الله يسركم كي سيكون مثل الذي يأتي في الواجب مثلا الأسئلة بسيطة وسهلة وإن شاء الله عز وجل ستأخذوا ال... 100 جنيه مثلا 50 أخر جزائزة والمقدمة فيها سئلة والمقدمة فيها سئلة والترجمة فيها سئلة وإنت ملزم بالكتاب والورق غير ذلك أنت إيه لست ملزم به يعني مثلا تعريف في المقدمة إقام الصلاة مثلا مثلا ياتيك تعريف الايمان تعريف الاسلام الى اخر هذه الاشياء تعريف الثمرات الثمرات يعني بالمعنى افهمها بالمعنى ولكن التعاريف والادله تحفظها كاسمك يعني التعريفات يجب ان تضبط جيدا لكن باقي الاشياء يعني بالمعنى ليس فيها اشكال فانت ملزم بالكتاب وملزم بالورق ونسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والجدول معلق في خلف المسجد